ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأذره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار.